ولغير الله به والمنخنقه وَالْمَوْقُودَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ والنطيحه والنطيحه وما اكل السبع واللا ما ذكيتم وما دُبِحَ على النصب وان تستقسموا بِالْأَزْلَامِ ذلكم فِسْقٌ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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبينة لفضيله <تصفيق>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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخدي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 وَأَذْكُرُونِ عَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَثَقْتُم بِهِ إذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِالقِسْطِ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقَرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُ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 يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعَهُ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُونَ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 والله على كل شيء قدير واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين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 قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءه أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءه اخي فأصبح من النادمين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 يحرفون مِنْ من بعد مواضعه يقولون إن أُوتتم هذا فخذوه وإلام تأتوه فاحذرو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَا تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطْهِرَ قُلُوبَهُمْ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حَكَمْتَ حكمت فاحكم بينهم بالقسط اللَّهَ الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم فِيهَا فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بِالْمُؤْمِنِينَ بالمؤمنين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 والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 <تصفيق> لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك فإن تولوا فاعلم فان تولوا فعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا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 ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد ايمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون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 قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ لَكَانُوا وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ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 وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه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 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أزل إليكم من ربكم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 وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بَنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا الله رَبِّي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 يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم بِهِ مؤمنون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 فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاو المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم تقوى وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.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 ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 قل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ والطيب وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فاتقوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدِّلْكُمْ تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عنها حين حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تبدلكم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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذواو عقل منكم او اخران او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان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 فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا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 فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما إدّة من السماء. قالتَ قُلْ اللَّهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قالوا نريد أن نأكل منها وتطّم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدّقتنا ونكون عليها من الشاهدين.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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ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 فلما توفيتني كنت أَنْتَ الرقيب عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ على كل شيء شهيد إن تعذبهم فَإِنَّهُمْ عبادك وإن تغفر لهم فَإِنَّكَ أَنْتَ العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات